اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاه بالسلام المبين ل ن ط ت ل تعييني Follow. l o t t e r I'm sorry. 「やった!」